يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدته واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من وَلَا ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن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 والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة, فعدتهن ثلاثة وشهر والله لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا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 وإن كن أولات حمل فافقوا عليهم حتى يواعن حملهن فإن أرضعنا لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف وأتمروا بينكم بالمعروف وإن تعسرتم فسترضع له أخرى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 شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات رسول يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا